بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن بالسماوات والأرض لا وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا يُشْرِكُ مِنْ دَابَّةٍ رَّبَّنَا إِنَّ آيَاتِهِ لِقَوْمٍ قِمَمٍ وَقِيلَ سِجَا بَأَخْيَامِ الْأَظْلَمَ دَمْدَمًا وَالتَّصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَحْكُمُ سِجَا يَاتُ اللَّهِ نَسُوبًا عَلَيْكَ مِنَ الْأَذَى فَمِنْ الله وآياته يؤمنون ويقول لكل أفاق أبيب تسمع آيات الله تكلى عليهم ثم يغلقوا استكدعا كأن لم يسمعها সর শিউ ও নীন জিনুয় উদি গু নদী মূল জয় চুবিল হলি ল গ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا ترجمة نانسي قنقر